بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويحيمون الصلاة ومن ونقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى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 ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادع سَهُم وَمَا يَشَعرون فِي قُلوبِهَِّ رَبُ فَزَدَهُ اللهَّ مَ رَبَ وَلَهُم ذَابُ أَلمُ بِمَا كَل يَكذِبون وَإِذَا قِيلَ لَهُم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 السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى سياطينهم قالوا قُم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا الضَّلالَةَ فَمَا رابِحَْتِ جَتُ مُم وَمَ كَوا مُ تَذِي مَفَلُهُم كَمَ فَلَِّذِسَْوقَ دَن فَلَّا أَبت مَا حَولَمُ ذَهَبَب اللهَّهُ بِنون سَرَّكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ثُمَّ يُنْبَثُ مِنِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ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 بَْكُم الذي خَلَقَكُ وََّذينَ مِن قَبِكُم لعَكُ تَتَّقون الذي جَلَلَكُم الأربَ في راشَع وَسَّب أَبِن وَأَزَلَ مَِ السَّمَاء وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا ۖ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا فَأتُ بِسُورَةٍ مِم مِدْلِ وَدُ شُهَجَ أَكُم مِن دُونِ اللهِئ كُمثُم صَاد قين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاكتقوا النار التي وقودها الناس والحجار أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج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 الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرض أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ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 وأعلم مَا تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم أنت وزوجك الجنة وكلا منها رودا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأطرجهما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 يَظُنُّونَ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ عُقَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم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 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ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 ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الرُّمَاةَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ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 وَإذُ خُنُ الْبَادَ سُجِّدُوا وَقُولُوا حِطَّةٌ نُؤْتِرُ لَكُمْ فَكَفَّارَاتُكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لهم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 فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَمِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن بُرْعُمِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْدِ بَنِي مِصْرَ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ الله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 صَالِحُوا وَالصَّالِحِينَ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون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 وَإِنَّ مِن شَاءَ اللَّهُ لْمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةٌ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَقَبَضُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَكَأَنَّكُمْ قَتَلْتُمْ النَّاسَ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فَهِيَان كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّتْ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ أبطوا من خشية الله وما الله بوافعهم عما تعملون أفتطمعون أن لَكُمْ عَهْدٌ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ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 لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَنِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْتُبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قل أتخلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون بَلَن كَسَبَ سَيَتَ وَحاقَت بِهِ خَطِي أَلتُهُ فَأُلَكَ أَصْحَابُ النَّ فَأُولائِكَ أَصْفَابُ النَّ لِهُمْ إِهَا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 وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ, ثم توليتم إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ بون وَإَِا قَذْنَ مثَا قَْكُم لَا كَسفِكُلَ بِمَاكُم وَل تُخَرجلَ أَ فُسَكُم مِنذَِارِكُم سَُّ قَرَرتُم وَأَنتُم تَششهَدُون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 تَتَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَأُولَئِكُمْ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ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 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يففف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وطفينا من بعده بالرسل وَأَثَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الرَّبَّ بَيْنَنَا وَإِيَّانَا هُدَى رُوحِ قُدُسٍ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تقتلون وقالوا قلوبنا ظلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا منهم يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعمة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أن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 قُلْ بِاسْمِ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيَّاهُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إن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 مَنْ كَانَعَجُوَل للَِّهِ وَمَلََاائكَكِهِ وَرسُونِهِ وَجِبِدلَ وَمكَلَ فَإِنَ اللهَّ فَإِنَّ اللهَّ دُ للِكَافِلين وَلَ قَدْ أَ زَلنَا إلَكَ ما يكفر بها الا الفاسقون او كلما عاهدوا عهدا نبذوه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ولم ما جاءهم رسول يَقُولُ لِمَا مَعَهُمْ لَبِذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَتَبَّعُوا ظَاهِرَهُ وَهُمْ مِنْ غَافِلِينَ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 ولو أنهم آمنوا واستقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب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 وَقَالَةَّ صَار لَْسَة يَهودُ عَ شَيُْ وَهُمْ يَثْلونَ الكِتَب كَذَلِكَ قَالََّنَ لا يَعلَمُلَ مِثْلَ قَولِهِمْ فَلَّهُ يَحكُم بَنَهُم يَوْمَ الْ القِيامَةٍ فِي مَا كانَُوا فِيهِ يَخْتَلِفُون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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن تَصْرَاٰحَ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ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 واعني ديننا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين واركع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 وقره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا فقبل منا إنك أنت السميع العليم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 وَلَ قَدِ صطَ فَإَِّهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِيآخَِاتِ لَ مِلَ الصَّالِفين إِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِم قَالَ أَسْلَمْ لِرَبِّ الْلَمِين وَالصَّابِئَ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شهدان الحَابَرَ ي قُوبَ المَوْوتُ إذقالَالَ لِبَنِيهِ مَا كَعبُدُونَ مِ بَعجِي قالَاوا نَعبُدُ إلَكَ وَإِلَ هذاائِكَ إبَرهِي م وَإسماعلَ وَإصحكُ إلََ وَاحيدَ وَلَحَنْنُ لَ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 قل بل من لك إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما الرَّحِيمِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْهَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَن أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَن أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَن أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ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 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا لَـحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَم تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدًى أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أم الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَثَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ قَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ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 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم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 ومن حيث فرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث فرجت فول وجهك شطر المسجد وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا لَّئِن لَّأَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 ان الذين كفروا وما كفروا وهم تفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والناس اجمعين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 وفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وَمَا أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وَبَسَطَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَحِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب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 وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا أُقِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا ۖ كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ لا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ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 إِلَّا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُرْضُونَ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 كتابه والكتاب والنبي وآسى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسايلين وفي الرقاب واقام الصلاه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 يَا لَهُ مِنْ أَخٍ شَيْءٌ فَاسْتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنعَ فَتَابَ عَدْلٌ كَفَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 لعَكُ تَ التَّقُون أَ مَدُدَلت فمَن كَلَ مِنكُم مريِيضًا أَوعَلَ سَفرَرم فَعجْدَةُم مِن أَ مِن نُخَرُوح وَعَلََّينَ يُطيقونَهُ فذِيَةُ طَعامُ مِسكين فمَن تَقَوَّ خَيًا فَهُو خَيرُ الله وَأَن تَصُم خَيْ لَكُم إِ كُ تُم تَعَلَم شَهْرُ رَ مَضانََّذ أُزِ لَ فيِيهِكُرآُ دَلّاس وَبَلَ ف مِنَ الهدى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 وَل تُكُمِر ال ل عِدَّتَ وَلتُ كَذِرُ اللهه عَ مهَدَكُم وَل عََّكُم تَشكُرون وَإِرَ سَلَكَ عبَذِيعَّ فَإِن قَرب فَإِن سِيَامَ رَفَذَ إِلَى نِسَائِكُمْ أَمَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ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 ففُونَ فيِيمساجد تِلكَ خَدُود الله فَل تَقَرَبُهَا كَذَلِكَ يُبَين الله آيافِين سِلَ عَهُ يَتَّقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا لتاكونوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من بهورها ولكن البر ومن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفنحون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 وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمُ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَنَأْجُرُهُمْ عَلَىٰ مَا عَمِلُوا وَإِنَّهُمْ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين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 ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهجي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله سديد العقاب الحج أشهر معلوما فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا غَفَثَ وَلَا خُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّابِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ليس عليكم جناح أن تبتووا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله الضالين ثم أتيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقِ اللَّهَ وَاعْلَمْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهُ عَلَاهُ فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ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 والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن الذي جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم هل ينظرون الا ان ياتي يوم الله في غلل من الرعمان والملائكه والملائكه وقد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 التاحيدة فَغ ص اللههُ النبين مُبّلين وَمذرين وأَ ذَلَمهُ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 مْ حَسبِتُم أَن تَدِخُل جََّتَ وَدَمَّ يَأتِكُمْ مَثَلُ الَّذلَ قَلَ مِنْ قَلبِِكُمْ مَسَّتهُ البَسَ وَبر وَزُذِوا وَزُلذِنُوا حتىََّ يَقُ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 والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتلة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم gesù Eu onker Và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 لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاحا لهم خير وإن تخاذقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء تَأَمَّنَّ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أدا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون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 حرف لكم فأتوا حرفكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة كُنْ أن أَنْتَ تَضَرُّ وَتَسْقُهُ وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَالِكُمْ وَلَا فِي قُلوبُكُم وَ اللهَّ وَفُ حَلِيم للَِّذينَ يُؤنونَ مِنِسَائِهِ تَوَّصُ أَر بَافِ ش فَإِن فَاءُ فَإِ اللهَّ وَفُ وَحم وَإِن عَزَمُ قَلَ قَفَإ ال الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسن فلا فتقموا ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله فيه تُهِنُّ نَحَقُّ بِرَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْظُ وَنُرِيدُ جَعْلَهُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم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 فَإِن قَللَ قهَا فَلَا سَح يلَهُ مِ بَعجُ حَ السكَ كِفَزَوجَ الي فَإِن طَللَ قهَا فَل جنَا فلَهمَا أيكَجَ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 ومسكوهن ضرارا لتعفدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هدوا واذكروا نعمة الله عليكم وما ذَٰلِكَ وَالْحِكْمَةِ يُعِظُّكُم بِهِ الله اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمُ أزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا قصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضع فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاسْتَغْفِرُوا و الطَوَ مِنكُم وَيَذَرون أَزوو جَيةَ بَصنَ بِأَم فُسِهَّ أَرضَاتَ الشّر وَش فَإذاَا بَلَغْمَاجَلََّ فَلادُونَ حَلَكُم فيِي مَا فَنَّفِي أَو والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من ثقبته نساء او اكننتم او اكننتم في انفسكم علم الله ان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 فاحذروه واعلموا أن الله وفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهم فريضا ومسعوهن على المدينة. قدروا وعلى المقتر قدروا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من فَإِنْ كُنْتُمْ تَمَسُّونَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُم نَفَرِيضَةً فَلْيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُ وَالَّذِي بِيَدِهِ عَقْدُ نِكَاحٍ وَأَنْتُمْ عَالِمُونَ أَوْ ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المستار قوموا لله طالفين فإن فتتم فرجالا أو رتبانا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 فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز الحكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اَلَمْ تَرَ اِلَّذِي لَخَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اولوْقٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الله قرضا حسنا فيضاعفه له أطعافا كثيرا والله يقبض ويبسك وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا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 مِنَّ اللهِ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُ مُتَمَلِّكَ قَالُوا أَنَّ مَا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ وَرَثَةٌ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ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 اتَّيَاكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَلَمَّا فَصَل طالوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ وَرَأَىٰ بَأْسًا فَشَارِبٌ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَقُولُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَم قَلِيلًا لَكِن عَلَمَتْ فِئَتًا كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّالِحِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا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 وقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَطَغَىٰ لَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْتَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ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 يَا قُوَسِ يَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِطُّهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا إكراه في الذِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ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 والذين كفروا أولياؤهم الطاروت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ألم تر الذي حج إبراهيم في ربه ألأ الله لك اذ قال ابراهيم رب الذي يحيي ويميت قال انا احي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاجئ بها من المغرب فبني كالذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروسها قال أن ما يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام فَأَعْثَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً مِّنَ سيزوها كن نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير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 لَكَ سَعْيَا وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كل مئة حبة والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل لهم أجرهم عند ربهم وَلَا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبعها أذى والله رمي حليم يا وصدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فمثله فأصابه الوابن فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموال وشغاء مرضات الله وتكبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربرة أصابها وابن فآتت أكلها بعثين فإن لم يصدها وابن فطن والله بما تعملون بصير أيرد أحدكم أن تكون له جملة من نفيل وأعناب تجري لهم تحتها الأنهار له فيها من كل الثمراء وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك نبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها وَمَِّ فَجن لَكُ مِنَ الأرض وَل تَََّ مُُ خَبثَ مِه تُمذقونَ وَلَسكُ بآاقِذهِ إلا وَلَسكُم بآاقِذه إ تُم بوبِي وَلَمُون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 مَن يُؤتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم صَدَقَاتِ اَوْ نَذْرٌ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَالظَّالِمِينَ لَمْ يُؤْنَصُوا إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَلاَ تَكْثُرُوا عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَى الْكَهْدَاهُمْ وَلاَ تِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلاَ تُنْفِقُوا مِنْ خير وَمَا كُنْتُمْ تُنْفِقُونَ إِلَّا بِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا كُنْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ وَفَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا يُحْصَرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا لا يَستَقونَ ضَرضًَا فِي الأرضَض يَحسَفُهُمجَاهِن أَ أَمِنَ التاقُّ تَعرفُدُم بِسمَ لَا يَسْألُونَ مَا سَأن حَافَاء وَمَا تُ تِقُ مِ فَرِ فَإِن اللهَّهَ بِمِيين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 هو شيطان من المس ذلك بانه قال انما البيع مثل الربا واحل الله البيع لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَنْفُقُ اللَّهُ الرِّبَا يَنْفُقُ اللَّهُ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءٍ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو فَنَظِرَةٌ فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم وَتَأْتُونَ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ لِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم سما فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وَلَا يأذى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب والأمن الذي عليه الحق وليتق الله أَوَلَا يَبْخَسُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْنَا الْخَصُّ فِيهَا الْأَوْضَعِ فَلَا أَوْلَى يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِّلَّهُ أَوْلَا يَسْتَطِيعُ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 وكُنْتِ جَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَا تَفْتَهُوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ وَكَاتِبٌ وَلَا سهيد وَإِن قالالُوا فَإِهُ قُسُوقُ بِكُمْ وَتَّكُل اللهَّ وَيعَِّمُكُم اللهَّ وَلَّ بِكُلِّ شَيِْي وَإِن كُل تُمَّ عَلَ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُ كَافِبَ فَرِهَ قُبُوبَ